غير ا ل م و ط و ر ع ل ي ه م و ل ا ا ل ا ل ي ن ي ا أيها ا ل ذ ي ن آمنوا إن ت ط ي ع و ا فريقا م ن ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ا ل ك ت ا ب ي ر د و ك م بعد إ ي م م ا كافرين ن ك وكيف تكفرون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 ن ع م و ا ل ل ه ع ل ي ك م ن كنتم أ ع د ا ف أ ل ف ب ي ن ق للعلوم و ب ك م فأصبحتم ك ا ل ى ش ف ا حفرة من ا ل ن ا ر ف أ ن ق ذ ك م منها كذلك ي ب ي ن ا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ك ف ر ت م بعد إيمانكم ف ذ و ق و ا ا ل ع ذ النابلسي ب م تكفرون أ للعلوم الاسلاميه رحمة الله ففي ر ح م و ا ل ل ه هم ف ي ا ل ن ا ا ل ل س ي للعلوم ي ك بالحق ا ا ل ل ل ه يريد ظ م ا ل ل ع ا ل م ي ه جتل ا س ت أ م ر و ا ب ا ل م ع ر و و ف ت ن ه و ن عن ا ل م ن ك ر و ت ن ه و ن ه م كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ويقتلون ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق ذلك بما عصوا ذلك بما ع ص وكانوا ا يعتدون ليسوا سواء ب ا ل م ع ر و ف و ي ن و ع ه النابلسي م و ي س ر ع ر ا ت و أ للعلوم ا ا ي ف ع ل و ا م ن خ ي ر فلن يكثر you م ث ل ريح ف ي ه ا ل ص ا ب ت حرث قوم ظ ل م أ ن ف س ه م ي للعلوم ا ظ ل م ه ا ل ل ه ولكن ن أ ف س ه م ي ل ه موسوعه ا ل ب ن ا ء من أفواههم و م ا ت خ ل ا س ل ه م أكبر ب قد ي ن ا لكم y e a h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 m o r e ص بسم الله ببدر وأنتم أذلة ف الرحمن ت ق و ا ا ل لعلكم ه ك ت ش الرحيم ن أن يكفيكم يمدكم ب ك م أ ل ليقطع طرفا من الذين كفروا أ و يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من ا ل أ م ر شيء with the Bye. يغفر لمن ي ش ا ء و ي للعلوم ن ي ش ا ء